الله اكبر الله اكبر, الله أكبر, الله أكبر, الله أكبر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 ハイヤーの人生 姉妹 الله أ ك ب ر الله أ ك ب ر لا إ ل ه إ ل ا الله